قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا وليما لم تستطع عليه صغر ام الذين تفاكا نتل ما في البحر فاوضت ان اعيبا فاوضت وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَظَنًّا أَن يُرْفَضَا خَوْفًا وَقُهْرًا فَأَرْسَلْنَا وكان أبوما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أتدهما ويستغرجا كنزهما رحمة من ربك وما فريتو عن أمري ذلك تحميل ما لم تفعل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكلوا عليكم وذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأكبر سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها في عين خمئة ووجد عن ذا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستهد فيه خسما قال حتى إذا توابا يفضل فيقال انففوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرد عليه كفرا فما اصطروا أن يظهروا قال هذا رحمة من ربي فالله الذين كانت أعنوهم في لقاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمرا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا إبادي لأن ننبئكم بالأخسرين أغمانا الذين ظل سغلهم في الحياة الدنيا وهم يخسبون فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَنَ عَمَنًا صَالِخًا فَلْيَعْمَنَ عَمَنًا صَالِخًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَكِ رَبِّهِ أَخَاذَا بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عمين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لتألت فيها قال رب على الرأس شيئا ولم أكن بذعائك ربي شكيا وإن غفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فأبني لدنك وليا يرسني أَنِّي عَقُوبُ وَجَعَلُ رَبِّ رَضِيعًا يَا أَتَكَرِّمِي إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِكُلٍّ اسمه سُوءٍ لم لَمْ له لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَ 118. قالت سَوِيًّا أعوذ بالرقم منك إن كنت تسيا 119. no كان قصير التي تسافط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقربي عنا فإما فعنن البشر أخذا فقول به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَرْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُلْتُ خَيَّا وَبَرَّا مجبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت خيا ذلك عيسى بن مريم قول الخلق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتجد منه ونفس سبحانه إذا قضى سلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أجنابهم وأرثر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في أسمع بهم وأنظر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنزلهم يوم الخسارة القبي قضي وهم في غضن وأنزلهم يوم الخسارة القبي الامو Let's تنتهي أرض منك وارجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة شعب من لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نتيا رب السماوات والأرض وما بينهما فأبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما لَسَوْفَ لسوف فوربك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثم لَمْ يَحْضُرْنَهُمْ فَمْ أَلَّفْنَا قَبْلًا مِّنْ قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَذَّا حَتَّى إِذَا رَأَى سواء وهو خير مرذ ا كفر باياتنا وقال لهم تينما لو له ولد سنكتر ما يقول ونمد له من العذاب مذى ونرفه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كنا سيكفون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن عصف الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى. فلا تعجل عليهم فلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْصَرُونَ يوم نحسر المتفين إلى الرقمان وحدا ونسوق المجنمين إلى دنما ولدا لا يملكون الشفاعة إلا من وقال اتخذ الرحمن ولدا لَقَدْ جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتكر الجبال والدا وما لن ذهي للرحمن أن يتجد وردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رقما مهدا فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المتسين وكم اهلكنا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قوم هَلْ قوم مِنْهُمْ مِنْ قوم أَوْ قوم قوم قوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قوم No uh -huh. Allah'u'lláh <laughs> فلما <تصفيق> أثانا الذي لا نأخذك تظلم من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذ ذا فيها واجعل لي وزيرا من اهلي هاون اخي ادبر به اجري واشركه في امري كان يسبحك كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا قُلْ لَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْقَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا نُفِخَ أَنِ قُلْ وَأَلَمْ القيت عليك محبه مني والتفنى على عيني اذ تمشي اختك فتقول بل ادلكم على من ياكله فرجعناك الى امك كي تقر ولا تخزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت دين في اهل مدينه ثم جئت على قدر يا موسى واصطلحتك لنفسي إذاب أن توافرك بآياتي ولا تلي في ذكري إذاب إلى فرعون إنه طبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا قال <chat> ان او ام يفض قال لا تخاف انني معك ما اذمر وارى ففي يوم تقول ان ربك فام Wat من أرضنا بسحرك يا نوسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسقطكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنادىوا امره بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا فأبنوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد يَوْمَ اليوم من في نفسه خيفة من موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كرب ساحر ولا نفلح الساحر خيث فألقي السفرة فددا قالوا آمنا بربنا عنها موسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبير قبل الذي علمكم سحر فلم رَنَّ أَيْدِيَ فِي وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُفَلِّبَنَكُمْ فِي جُرُوٍّ نَكُ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد فَاضْ فِي الْأَرْضِ جُنُودُهُ فَوَشَى بِمِنَ الْيَمِّ مَا وَشَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمًا وَمَا ذَا يَا بني وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا ثُمَّ اتَّدَى وَمَا أنا قومك المادك وأضلهم السامرين فردى مُوسَى إلى قومه غبان أكفا قال يا قوم أَلَمْ يعدكم ربكم وعدا ختما أبطال قَدْ ضَلَّنَا مَا فكَّذَلِكَ الْقِنَّامِرِ مَا أَنْقُرَ كَانُوا يُعِيدُونَ أن تقول زرقت بين بني إسرائيل ولم توقع قوم قال فما خطبك يا سامر قال فما خطبك يا سامر قال رفرت بما لم ينفعوا به فقبقت قمضة سولت لي نفسي قال فابهب فإن لك في الخياة أن تقول لا نساش وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لن خلق لننسفنه في الين نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وجع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أن وقضينا آتياك آتي من لدنا بكر من اقرب ان مف انه يقيم يوم القيامه اذرا خالدين فيه وَسَاءَ الوم يوم القيامه قيل يَوْمَ نفخ في الصُّور ونحسر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أَعْلَمُ بِمَا يقولون إذ يقول أمسلهم طَرِيقَةً إن لبثتم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نشفا فيدوها طار صففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعينا وغجعت الْأَصْوَاتُ من فَلَا فلا تسمعوا إلا غمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرقمان ورضي له قولا ومن <مس> يعمل من <مس> الصالحات وهو مؤمن <مس> <مس> فلا يفاقد ظلما ولا ضما وكذلك ا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَذْ لَهُمْ أَوْ يَحْجِسُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْخَرْقَ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ من قَبْلَ قَرْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحِيُمْ وَقُلْ رَبِّ بِذِنِّي عِلْمًا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل, قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا لله بني سأبا فقلنا يا آدم إنا ذا ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى ان لك لا تدور فيها ولا ترى وانك لا تغما فيها ولا تبقى فوسوس اليه الشيطان قال قَبِلْ <تصفيق> <تبقى> عَلَى مَا يَقُولُونَ أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بآية من رب أولم تأتيهم بينكما في الشخف ولو أنا أذكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا, لولا أرسلت إلينا رسولا فنستمر آياتك من قبل أن Bedoelen jullie niet